تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتين لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرًا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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولائك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 وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنات مستقر ومقامات